124. وعلى وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة, ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب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 وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْفَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ 117. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 118. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 119. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع